شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيدي الملك وهو على كل شيء قدير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 فارجع البصر هتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح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 لكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَامٍ كَثِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 بِذَا تَمُوسُ فَوْنُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ من أَمْ مَن تَمَّ فِى السَّمَاءِ يُسْقِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا يَدْمُو أَمْ أَمَنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير أَوَلَمْ يَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهِ بَلْ لَجُّوا فِي عُجُوٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى عَجِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين